أثابهم الله تعالى قوله تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون بعد الحث على تقوى الله وعلى الاجتهاد في تقديم العمل الصالح ليوم غد جاء التحذير في هذه الآية من النسيان والترك وأن لا يكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ولم يبين هنا من الذين حذر الله من أن يكونوا مثلهم في هذا النسيان ولا ما هذا النسيان والإنساء المذكوران هنا وقد نص القرآن على أن الذين نسوا الله هم المنافقون في قوله تعالى في سورة التوبة المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وهذا عين الوصف الذي وصفوا به هنا في سورة الحشر وقوله تعالى فنسيهم أي أنساهم أنفسهم لأن الله تعالى لا ينسى كما في قوله لا يضل ربي ولا ينسى وفي قوله وما كان ربك نسيا وقد جاء أيضا وصف كل من اليهود والنصارى والمشركين بالنسيان في الجملة ففي اليهود يقول تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروه وفي النصارى يقول تعالى ومن الذين قالوا انا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به وفي المشركين يقول تعالى الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون فيكون التحذير منصبا أصالة على المنافقين وشاملا معهم كل تلك الطوائف لاشتراكهم جميعا في أصل النسيان أما النسيان هنا فهو بمعنى الترك وقد نص عليه الشيخ رحمه الله تعالى عند الكلام على قول الله جل وعلا ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي فذكر وجهين وقال العرب تطلق النسيان وتريد به الترك ولو عمدا ومنه قوله تعالى قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى فالمراد من هذه الآية الترك قصدا وكقوله فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون وقوله فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا انا نسيناكم وقوله ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم الآية انتهى أما النسيان الذي هو ضد الذكر وهو الترك عن غير قصد فليس داخلا هنا لأن هذه الأمة قد أعفيت من المؤاخذة عليه كما في قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا الآية وفي الحديث أن الله تعالى قال قد فعلت قد فعلت أي عندما تلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في السنة إن الله قد تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وقد بين الشيخ رحمة الله تعالى عليه هذا النوع في دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب في الجواب عن الإشكال الموجود في نسيان آدم هل كان عن قصد أو عن غير قصد وإذا كان عن غير قصد فكيف يؤاخذ به وبين خصائص هذه الأمة في هذا الباب رحمة الله تعالى عليه وقد وعدنا بقراءته إن شاء الله تعالى وإذا تبين المراد بالتحذير من مشابهتهم في النسيان وتبين معنى النسيان فكيف أنساهم الله أنفسهم وهذه مقتطفات من أقوال المفسرين في هذا المقام لزيادة البيان قال ابن كثير رحمه الله لا تنسوا ذكر الله تعالى فينسيكم العمل الصالح فإن الجزاء من جنس العمل وقال القرطبي نسوا الله أي تركوا أمره فأنساهم أنفسهم أي أن يعملوا لها خيرا وقال أبو حيان الذين نسوا الله هم الكفار تركوا عبادة الله وامتثال ما أمر واجتناب ما نهى فأنساهم أنفسهم حيث لم يسعوا لها في الخلاص من العذاب وهذا من المجازات على الذنب بالذنب إلى آخره وقال ابن جرير تركوا أداء حق الله الذي أوجبه عليهم وهذا من باب الجزاء من جنس العمل أما الزمخشري والفخر الرازي فقد أدخل في هذا المعنى مبحثا كلاميا حيث قال في معنى نس الله كما قال الجمهور أما في معنى فانساهم أنفسهم فذكرى وجهين الأول كالجمهور والثاني بمعنى أراهم يوم القيامة من الأهوال ما نسوا فيه أنفسهم كقوله تعالى لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وقوله وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد انتهى وهذا الوجه الثاني الذي ذكراه لا يسلم لهما لأن ما ذهب إليه عام في جميع الخلائق يوم القيامة وليس خاصا بمن نسي الله كما قال تعالى في الآية نفسها التي استدل بها وترى الناس سكارا فهو عام في جميع الناس وقوله تعالى يوم تذهل. كل مرضعة عما أرضعت والذهول أخ النسيان وهو هنا عام في كل مرضعة وتضع كل ذات حمل حملها وهو أيضا عام وذلك من شدة الهول يوم القيامة ولعل الحامل لهما على إيراد هذا الوجه مع بيان ضعفه هو فرارهم من نسبة الإنساء إلى الله وفيه شبه اعتزال كما لا تخفى ولوجود إسناد الإنساء إلى الشيطان في بعض المواضع كما في قصة صاحب موسى وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره وكما في قوله تعالى واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وقوله عن صاحب يوسف فأنساه الشيطان ذكر ربه ولكن الصحيح عند علماء السلف أن حقيقة النسيان والإنساء والتذكير والتذكر كحقيقة أي معنى من المعاني وأنها كلها من الله قل كل من عند الله قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا فما نسب إلى الشيطان فهو بتسليط من الله كما في قوله تعالى ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ثم قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فيكون إسناد الإنساء إلى الشيطان من باب قول الخليل عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفين تأدبا في الخطاب مع الله جل وعلا ولكن هذا المقام مقام إخبار من الله عما أوقعه بهؤلاء الذين نسوا ما أمرهم به فأنساهم فأوقع عليهم النسيان لأنفسهم مجازاه لهم على أعمالهم فكان نسبته إلى الله وبإخبار من الله هو عين الحق وهو أقوى من أسلوب المقابلة نسوا الله فنسيهم أيها المستمعون الكرام كان هذا ما سمح لنا به وقت اللقاء سيكون لنا بعده إن شاء الله لقاءات أخرى متجددة فحتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته